الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احواه والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى وعبد الله المرتضى وعلى آله واصحابه ومن به مهتدى الجمع الكريم حديثي اليوم عن أسرة كريمة وسليل هذه الأسرة وبطلها وعلمها هو عاشر المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن نفيل بن ريح بن عبد الله بن قرط بن رزح بن عدي ابن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر العدوي القرشي وهو ابن عم عمر بن الخطاب ابن نفيل سعيد بن زيد بن نفيل وعمر بن الخطاب بن نفيل والده زيد بن نفيل مسلم الجاهلية لأنه كفر بالأصنام وقد اجتمع بعض قريش اربعه عبيد الله بن جحش ورقه بن نوفل وزيد بن نفيل ومعهما آخر وأجمعوا على أن عبادة الأوثان باطلة تقول أسماء بنت أبي بكر اذكر وأنا صغيره قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقف زيد في مكة وقال لقد فارقتم دين إبراهيم وما كان إبراهيم يعبد الأوثان وسافر إلى الشام فوجد دين اليهودية والنصرانية فأبى أن يخرج فيها وحكم بكفرها وبطلانها ورجع إلى مكة وأنشأ يقول ابياتا من الشعر أرب واحد أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور عزلت اللات تول جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور وأعبد ربي الرحمن ليغفر ذنبي الرب الغفور قالوا من ربك يا زيد قال أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا فقالا دحاها فلما استوت أرصى عليها الجبال وفي مسند الإمام أحمد حديث رقم 1648 وفي مسند الإمام صححه أحمد شاكر سأل عمر بن خطاب وسعيد صاحبنا اليوم ابن زيد بن نفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر عمي يا رسول الله تعرفه ما عبد الأوثان وهو أبو زيد أنا استغفر له قال استغفر له إنه يبعث يوم القيامة أمه ده زيد ابن نفيل له أبو سعيد أسلم سعيد باكرا في الأول لأنه نشأ في بيت ينكر عبادة الأصنام ولقد كان زيد يجلس إلى طعام يأكله فإذا قيل أنه ذبح على النصب رفضه يتف طوال ما يأكله يقول أنا لا آكل من الذي لم يذكر اسم الله عليه هو يعرف الله بهذه الأشعار التي قلناها وهاجر زيد وكان من السابقين وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أمه امرأة من سيدات قريش أم كريز بنت الحضرمي وأم كريس بنت الحضرمي هي أخت الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة بن عبيد الله فسعيد وطلحة أبناء, أبناء خالة وخالهم العلاء بن الحضرمي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين ليجمع صدقة البحرين قال أبو هريرة رضي الله عنه وحكى ذلك الذهبي قال أبو هريرة ثلاثة مواقف أجل بها العلاء اقتحم بفرسه البحر يوم دارين معركة اسمها معركة دارين وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين ومعه قوم فعطشوا عند الدهناء فدعا الله فنبع الماء في الصحراء فشربوا حتى رووا ومات وهو معنا ولم يكن ثمة ماء فانشا الله له سحابه انزلت علينا الماء دخله اسم علاء بن الحضرمي واخوه عمرو بن الحضرمي مات مشركا قتله عبيد الله بن جحش بسهم ضربه به واقد بن عبد الله التميمي الذي كان سببا لغزوه بدر الكبرى لما ارسل الى سريه النخلة غزو بدر الصغرى ارسل عبد الله بن جحش ومعه ثمانية من المهاجرين فلما وصلوا موضع قال لا تفتحوا الكتاب الا بعد يومين فامرهم ان يعترضوا عيرا لقريش فجاءت العيد وفي العير عمرو بن الحضرمي ونوفل بن عبد الله بن المغيره وعثمان بن عبد الله بن المغيره والحكم بن كيسان دين المسكين الله قاموا الصحابه شاوروا. كان اخر يوم في رجب بعده بخص شعبان قالوا لو تركناهم دخلوا مكه وكانوا في منعه ولو قتلناهم قتلناهم في الشهر الحرام بعد ذلك اتفقوا على قتلهم فرما واقد ابن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله وهرب نوفا واسر عثمان والحكم وعبد الله بن جحش بالطريق خمس الغنيمة قسم خمس أخماس بدون وحي الوقت لا نزل القرآن لا قالوا كده بس براسه ده قال أحسن عمل أخماس خمس وطلع الأخماس كلها وقسم الغنيمة وكان هذا إلهاما من الله ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله كل هذه أمور فعلتها قريش وكان هذا بمثابه تصميم لعبد الله بن جحش ومن معه وبالتالي هذا عمري بن الحضرمي وعندنا صفيه بنت الحضرمي وكانت امراه مطاعه في قريش من هذه السلاله ام قريص بنت الحضرمي والعلاء بن الحضرمي وزيد بن نفيل خرج صاحبنا سعيد ابن نفيل ارسله ابو بكر الصديق الى حروب الشام قائدا من القوات وحضر حصار دمشق وهو أول نائب جعل على دمشق جعله أبو عبيدة بن الجراح نائبا على دمشق ولما جاء عمر بن الخطاب الذين بقوا من العشرة جعل عمر الشورى فيهم وأخرج سعيد بن زيد بن نفيل لأنه ابن عمه حتى لا يحابه لما انجل فلان وفلان وفلان دل الامر يكون فيه سعيد من المبشرين لكن عمر لم يدخله خشيه ان تكون هنالك محاباه عمر رضي الله تعالى عنه فاخرجه من السته وهو زوج فاطمه بنت الخطاب وعلى يد سعيد اسلم عمر وقد سبق سعيد عمر رضي الله عنه في الاسلام سبق ما شك واسلم عمر في بيت سعيد لما ضرب سعيدا وجثى عليه وجاءت زوجه زوج سعيد فاطمة بنت الخطاب أخت عمر تدافع فضربها في وجهها فأدناها فكان هذا سببا لرقة قلبه ثم قرأ بعد ذلك الصحيفه التي كان يقرأها سعيد مع زوجته سرا في مكة يقرئهم خباب من الأرض وفيها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن وعلى العرش استوى الآيات فوقعت في نفس عمر فامن وأخته أخت سعيد عاتك بنت زيد بن نفيل وعاتك رضي الله تعالى عنها تعتبر من صالحات النساء طبعا ده أخوها وداك أبوها أبوها أبوة قال استغفر له يبعث يوم القيامة أمة ما كان في نبوة ما كان في أي حاجة وما في مات قبل البعثه ولذلك قال يبعث يوم القيامة امه عاتك تزوجها عبد الله ابن ابي بكر الصديق وقتل شهيدا فتزوجها ابن عمها عمر بن الخطاب وكان عبد الله اشترط عليها الا تتزوج اداه مال كثير قال لا بس ما تتزوج بوراي فارسل اليها عمر بعد ان اتمت عدتها قال لا تحرموا ما احل الله ده دين تبيت قال له انت كمان رجع للناس ودعمها قال رجع الناس قروش رجعت قروش الناس وقام يتزوجها وكانت اشترطت عليه الا يمنعها المسجد النبوي فقد كانت كثيره التردد على المسجد قلت اسمع انا بزوجك لكن عندي شرط انا الجامع دا بخليه كل يوم في الجامع قال لا بنتك فكانت تتردد على المسجد وعمر يكره ذلك ولا يستطيع ان يمنعها وفي مره من المرات شد عليها عمر وقال لها لا أسؤنك قال لها أسؤنك أسؤنك يعني شنو يعني بنجمك لا أسؤنك يعني بنجمك قال لها بليه واخليك قالت له أتستطيع أن تخرجني من الإسلام إلى الكفر بعد إذهادام الله قال لا قالت ففيما ما تسؤني إذا قالت تطلع لنا الدين شو المريدين يجده كيف قال لا وده فلقيته قالت خلص تتسوي الصوم فعيب السواني للدين ده بس أي حاجة سويناها تأثر معي وكان يكره ذلك فلما قتل شهيدا بشعر طويل ثم تزوجها الزبير بن العوام ومنعها الزبير المسجد كما في الاصابه عند ابن حجر اما الزبير لما جاء ما في مجامله قال لا ما في جامع قفينا قني في البيت جامع ما في جامع قعده طوالي زي ما بيقولوا حكمه لو بيقولوا شنو بيقولوا حكمه صح في نسوان ما بدور الرجال الحكامين تقول لك الراجل ده حكم ابتدور المرأة حكم حكم جد قعده في البيت وقتل عنها الزبير وبعد ذلك ابت الزواج بعد الزبير أبت الزواج رضي الله تعالى عنها سعيد ابن زيد ابن نفين هو عاشر المبشرين بالجنة توفي هو في الخامسة والسبعين من عمره في سنة 51 من الهجرة النبوية غسله سعد ابن أبي وقاص قالوا أن سعدا هو, شنو؟ هو آخر, شنو؟ آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا رضي الله تعالى عنهم أجمعين بذلك نكون قد طوينا عن سيرة أفضل رجال التاريخ على الاطلاق. وأفضل ابطال الإسلام قاطبة العشر الذين تكلمنا عنهم الراشدون الأربعة والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن نفيل العدوي القرشي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد تكلمنا عن بعض النساء كخديجة وكعائشة وكفاطمة نسأل الله تعالى أجمعنا وإياكم بهم عنده في جنات ونهر في مقال صدق عند مليك مقتدر بارك الله فيكم وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته